في كتاب منهج السالكين للمرة الثالثة في المستوى الأول من معهد أهد الحديث والأثر نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله منارة لأهل السنة في كل مكان وفي آفاق الأرض وهذا الكتاب منهج السالكين لعالم عظيم من علماء السنة في هذا الزمن وهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل من قبيلة بني تميم وتقول عبد الرحمن ابن ناصر السعدي والسعدي لغتان ولد رحمه الله تعالى في بلدة عنيزة في القصيم في عام سبعة وتربى ماتت أمه صغير حيث كان عمره أربع سنوات وتوفي والده وعمره سبع سنوات فتربى يتيما رحم الله تعالى لكنه اشتهد في طلب العلم فأتقن حفظ القرآن في الحادية عشرة من عمره قبل أن تجاوزها واشتغل بطلب العلم فمن شيوغه الشيخ إبراهيم بن محمد بن جاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل والشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة والشيخ محمد الشنقيقي نزيل الحجاز وغيرهم وأقبل المصنف رحمه الله على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه بن القيم رحمهم الله حتى أنه يكاد تكون كل اختياراته أو أكثرها هي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا المنوال صار العلامة تلميذه أيضا محمد ابن صالح ابن بثيمين ولو ينتج من الطلاب الشيخ السادي إلا هذا الفحل من الفحول والبحر من البحور محمد ابن صالح ابن بثيمين العلامة الأصولي المفسر الفقيه الذي يلقب بابن تيمية الصغير في بلاده محمد ابن صالح ابن عثيمية رحمه الله لكان هذا كافيا في نشر العلم فكان تلميذ ابن عثيمين الاول من تلميذ الشيخ ابن باز ومن تلميذة من, تلميذ من شيوخ ابن عثيمين الشيخ عذايز الباز لكن شيخه الاول الذي تأثر به جدا الشيخ عبد الرحمن ابن ماصر السادق ولو مؤلفات ومصنفات كثيرة منها في القرآن تستيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الذي لا يستغني عنه طالب علم مبتتئ في باب التفسير وبعض الناس يطعم في هذا التفسير يقول ليس فيه أحاديث وهذا من جهله لأنه لو قرأ مقدمة الكتاب لفهم أن الشيخ رحمه الله بين في مقدمته أنه لم يرد الإسهاب والإطالة وذكر الأسانيد وإنما يأتي بالمعاني مختصرة وأيضا تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن وأيضا له رسالة في التبصير تبصير الدين أو نحو من ذلك ويرسالة الحمد لله قراناها يعني قرانا جزءا منها في الأخلاق والآداب ويرسالة فيها الفقه وفيها الأخلاق وفيها الآداب وفيها المعاملات مع صغر حجمها فاحتوت أكثر المسائل الفقهية وتكلمت عن الأخلاق والآداب والمعاملات الشيخ السادي ويوجد الآن مجموعة مجموعة مؤلفات السادي والحمد لله موجودة في مكتبتنا ومن مؤلفاته هذا الكتاب منهج السالقين وتوضيح الفقه في الدين وفي المصنف رحمه الله تعالى في عام ستة بعد الثلاثمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نعم كما سبقه في البسملة أن الباء الاستعانة ولابد من البداء بالبسملة في كتب العلم وبه نستعين الاستعانة معناها طلب العون فالسين والتاء للطلب استعانى يعني طلب العون وهذا على أن الإنسان في طلبه للعلم يحتاج إلى إعانة الله عز وجل له وذلك بأن يصبره على العلم وأن يوفقه للعمل به وأن يثبته في صدره وقلبه فالإنسان فقير إلى ربه كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنا المكدي وأبن المكدي وهكذا كان أبي وجدي مع ما الله عز وجل من وفرة وساعة في الاطلاع وقوة وحدة في الذكاء والعلم رحمه الله تعالى نعم <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قال رحمه الله الحمد لله والحمد كما سبق ميران هو معناه <تصفيق> الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري بخلاف المدح فإنه يكون بالصفات المرح يكون على الصفات اللازمة فتقول مثل الأسد مفتول العضلات شجاع قوي هذه صفات لازمة أم اختيارية صفات لازمة هكذا جبل عليها الأسد أنه قوي وشجاع وأما الحمد فهو الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري والله عز وجل محمود لذاته محمود للصفاته محمود لأفعاله محمود لإنعامه على عباده وخلقه فهو المحمود من كل جانب سبحانه وبحمده قال نحمده هكذا بصيرة الجم وهذا جاء في السنة كما في حديث جابر بن عبد الله في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ودائما ارتبط بالنصوص في كلامك واستدلالك دائما ارتبط بالنصوص ارتبط بالنصوص ولذلك يعني احيان ربما يكون نسان في اللغة و يعني يسقط في شيء من قول اهل الكلام في, في الجانب العقدي في الجانب العقدي نعم نحمده ونستعينه كما سبق نستعينه طلب العون نعم ونستغفره ونتوب إليه ونستغفره نستغفر يعني نطلب المغفرة والمغفرة معناها الستر ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل ليستر رأسه من السهام والرماح والسيوف ونتوب إليه الاستغفار والتوبة التوبة لغة معناها الرجوع عن الشيء واستلاحا الرجوع عن الذنب والمعصية وايهما اعموا ايهما اخص الاستغفار ام التوبة الاستغفار التوبة تكون عن الثم اذا اذنب الانسان تاف واما الاستغفار لا يلزم ان يكون مذنبا ولذلك سنة بعد الصلاة ان تقول استغفر الله استغفر الله أستغفر الله وأنت تقول كالآن انتهيت من الصلاة وكذلك إذا قضى الإنسان من أسكه في الحج فإذا قضيته من فاستغفر الله يستغفر ربه سبحانه وتعالى فلا يزم في الاستغفار أن يكون عن معصيها لذلك في أذكار الصباح والمساء يشرى أن تقول سبحان الله مئة مرة وتقول سبحان الله وبحمده مئة مرة من قالها مرة سبحان الله وبحمده غلست له نخلة في الشب سيقانها من ذهب كما جاء في السنة سبحان الله وبحمده نعم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله العوذ يعني نعوذ يعني نلجأ ونحتمي ونتحصن ومنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شرور أنفسنا والنفس قد تكون أمارة بالسوء شرزيرة فالإنسان يستعيد بالله من شر نفسه اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وسيئات أعمالنا سن يستعيد بالله من المعاصي والذنوب والسيئات نعم فالشرور في النفس والسيئات في العمل نعم من يهدي الله فلا مضل له من يهدي الله فلا مضل له وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا أن الهداية بيد الله وإنما الإنسان مجبور على ذلك لا الهداية بيد الله قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت من يهدي الله فلا مضل له وهذا أيضا في رد على من قال أن الإنسان كالكوز يسمى مهتديا والمهتدي في الحقيقة هو الله يسمى مصليا والمصلي في الحقيقة هو الله يسمى مزكيا وحاجا والمزكي والحاج حقيقة هو الله وإنما هذه التسمية مجلسي وهذا باطل وهذا باطل فالمهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى ومن هداه الله فلا بلا له سبحان الله هذه كلمة ابن أبي جهل وخارج ابن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيد من رؤوس الكفر أباؤهم رؤوس الكفر ومع ذلك كان هؤلاء الصحابة من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نعم من يهده الله فلا مضل له نعم ومن يضلل فلا هادي له وهذا أيضا فيه الرد على أهل البدع الذين يقولون أن الإنسان هو الذي أضل نفسه ولا ينسبون ذلك إلى الله عز وجل فالذي يهدي ويضل هو الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له فالله عزيز يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته لأن أفعاله مبنية على الحكمة لا كما يقول الأشائرة مبنية على مجرد المشيئة وهذا باطل إنما أفعال الله مبنى على الحكمة الله لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وبحض لأنه الحكيم جل وعلا نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال هنا وأشهد أن لا إله إلا الله ومن قبل كان يتكلم بصيغة الجن نحمده نستعينه نستغفره نتوب إليه نعوذ بالله وهنا قال وأشهد ولم يقل ونشهد لأن هذا هو الأليق والأحسن مع الشهاد أن تكون بالإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله وهذا فضل عن كونه جاء في السنة كما في الحديث جاءه بصيغة الإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد الكلاب ولا إله إلا الله لا إله هذه نفي إلا الله هذا إثبات فلا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله ولا هنا تكون نافع الجنس تعمل عمل إلا فلا إله إلا الله يعني لا معبود حق أو بحق إلا الله ولا بد أن تقول بحق لأن هناك آلهة مزعومة باطلة دون الله عز وجل فلو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا في الواقع صحيح القطأ صحيح القطأ خطأ لأنه يوجد من يعبد الشمس ويعبد القمر والنجوم وهكذا وحده لا شريك لم وحده تأكيدا لي لا إله ولا إلا الله ها؟ تأكيد للإثبات واللنفي للإثبات وحده تساوي إلا الله لا شريك له تساوي لا إله لأنها نفي وعتى معانا لا إله إلا الله نفي وإثبات ولكن تأكيدا للنفي وتأكيدا للإثبات قال وحده تأكيدا للنفي تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي وهذا جاء في حديث عبال بن الصامت رضي الله عنه في الصيحين أن النبي عليه السلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن نار حق أن الله الجنة على ما كان من العمل وهنا بدأ بالنفي أم الإثبات بدأ بالنفي ولذلك قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة قيل الإسلام وقيل لا إله إلا الله فلابد من نفي الآلهة ولا ولابد من التخلية قبل التحلية يخل الإنسان قلبه من الشرك حتى يحله بالتوحيد لأنه لا يصلح أن يدخل التوحيد القلب مع وجود الشرك لا يشتمعني أبدا الشرك الأكبر والتوحيد وحده لا شريك لخ نعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم والإله في قوله لا إله الإله معناه المعبود لا كما يقول الأشائر الإله بمعنى الخالق فالأشائر يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله ولا باطل إنما لا إله إلا الله يعني لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى فلا في السنن إلا بالخالق القادة عن الاختراع وهذا باطل وأما ما جاء في حديث البراء بن عازم عند أحمد أصحاب السنن وأصحاب السنن بإستاذ صحيح أن النبي السلام قال فيقول لك الملكين من ربك وما يدينك وما النبيك فالمراد بالرب هنا يعني المعبود إذا جاءت الرب وحده بدون الإله فالمراد به المعبود لكن كما يقول أهل البدع أننا سنسأل عن الربوبية وينسأل عن الإلهية لا من ربك هنا يعني من من معبودك نعم أما بعد وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذا هو الرقم الثاني من الشغرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا من فضائي النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر لا إله إلا الله في الأذان ونحوه تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما جاء في بعض النصوص من قول لا إله إلا الله دون محمد رسول الله فإنه يدكل فيها محمد رسوله بيه بالتف lumin لا يمكن أن نعبد الله إلا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فضائله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أن محمد عبده ورسوله أتى بنظة عبده ودفع لي الإفراط أم التفريط الإفراط والغلو في حقه عليه الصلاة والسلام ورسوله أن محمد عبده ورسوله أتى بلفظة الرسول دفعا للتفريط ويكون الإفراط في حق الرسول عليه السلام برفعه فوق منزلته كما قال البصيري يا أكرم خلق الله ما من ألوث به سواك عند حلول الحادث العميم هذا باطل وقوله أيضا في بردته الخبيثة فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الدنيا وضراتها يعني الآخرة فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني لم يدع شيئا لله الدنيا والآخرة الرسول والعلم علم اللوح والقلم للرسول من علومه والعياذ بالله هذا باطن عظيم باطن شليل بالله فلا إفراط في حقه وغلو لأن الغلو مجاوزة الحد المشروعة ولا تفريط ويكون التفريط في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا بترك المتابعة يكون التفريط بترك المتابعة وكلما كان إنسان أقوى في المتابعة كان أحب للنبي عليه الصلاة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله قال الحسن بصر رحمه الله أبو سعيد إمام أهل بصر في زمانه ادعى أخوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية سمى آية المحلة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وكما قيل إن المحبة لمن يحب مطيع الشاب الذي يحب لاعب الكرة يكتب رقمه على الفنينة يكتب رقمه على الجتار ويحب هذا الرقم ويحب طريقة اللعبة لأنه حب صار عنده يعني يحب هذا الشيء الذي أحب النبي عليه الصلاة والسلام يطيعه إن المحبة لمن يحب مطيعه وأما ادعاء المحبة دون المتابعة فمن ادعاء محبة الله ورسوله دون أن يتبع كتاب الله وسنة نبيه فهو كاذب في هذا الادعاء نعم أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه نعم قوله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق معنا أن الصلاة من الله الصواب فيها أن معناها ذكر العبد في الملأ على كما قال أبو العاليBen Ziaahe فيما سقع عام ed في الصحيحه معلقة عن أبو العاليpez Ziaahe رحمه الله من التبغين قال الصلاة الثناء على العبد في الملأ الأعلى ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى وقيل brick Dansah قال بي كثير من علم والصواب خلوا أبو العاليه لأن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والعطق يفيد المغايرة صلى الله عليه وآله وسلم ولو قال المصنف صلى الله عليه وآله وسلم والمراد بالآل هنا تحمل على آل البيت أم الأتباع على الدين الأفضل هنا نحمله على الأول بالثاني لماذا لأنه هنا لم يذكر الصحابة أما لو قال على آله وصحبه وسلم لا مانع أن تحمى على أن الآل المراد بهم أهل البيت ويكون عطفهم على الصحابة من باب عطف الخاص عن العام أما حيث لم يذكر الصحابة فحسن ظننا بعلمائنا وعلماء السلف ومن على دربهم يراد, يراد بالآل هنا الأتباع على الدين ويدخل فيهم آل البيت دخول أوليا ويدخل فيهم الصحابة دخول أوليا لأنهم أحرص الناس على متابعته صلى الله عليه وآله وسلم نعم الآن تفضل الزياحي لا الله أكبر الله أكبر Allah, atbar Allah, atbar Allahu akbar Ash'halu allah hayya 'ala s-salaah إذن معنى الآل هنا الأفضل أن تحمل على الأتباع على الدين لأنه لم يذكر الصحابة رضي الله عنهم ويكون ذكر الآل يدخل فيه الصحابة دخولا أوليا وهل هذا المعنى ذكره بعض علماء نعم قال بعض العلماء اتباع النبي هم أتباع ملته من كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته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 أما بعد وهذه الكلمة تأتي الفصل بين المقدمه وما يريد الكلام فيه المتكلم أو المصنف وتنازل علماء في أول من قالها على سبعة أخوال أو ثمانية أخوال قولان قيل الشاعر المعروف قص بن ساعدة الساعدي الأيادي وقيل أول من قالها داود عليه السلام وهي المذكورة في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب قيل هي فصل الخطاب وهي أفضل من قول وبعد أو ثم أما بعد ولذلك جاءت في حديث جابر عند مسلم إن الحمد لله إلى أن قال وبعد ولا ثم أما بعد ولا أما بعد أما بعد هذا أفضل ويأذب على فصاحة المتكلم أن يبدأ كلامه مقدمة مناسبة لكلامه ثم يفصل بكلمة أما بعد ويدخل فيما أراد الإفصاح عنه من كلام نعم. <تصفيق> فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا نعم فهذا كتاب مختصر في الفقه خطط إذن هذا الكتاب من النوع من المتون المختصرة جمعت فيه بين المسائل والدلائل المسائل يعني جمع مسألة فقهية والدلائل جمع دليل والدليل يكون بالكتاب والسنة واقتصرت فيه على أهم الأمور إذن المصلب في هذا الكتاب لم يرد الإسهاب والإطالة وإنما أراد الاختصار وذكر أهم الأمور في الفقه نعم واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا نعم و... والنبي عليه السلام قال كان في حديث معاوية ابن أبي سفيان قال سمعت النبي عليه السلام على المنبر يخطب يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي قال ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على أنه من لم يفقه في الدين لم يرد به خيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والفقه عند المتقدمين كأبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر يقصد به المسائل العملية أم العقدية والعملية العقدية والعملية أما عند المتأخرين فالمتأخرون جعلوا المسائل العقدية في مصنفات خاصة والمسائل الفقهيه في مصنفات اخرى واي الطريقتين احسن ايهما افضل دمج مسائل العقيده مع الفقهيه ام الفصل بينهما ها الدمج افضل ولذلك وقع في كتب بعض الفقهاء القول بقول الاشاعره او المعتزله او غير ذلك من الفرق الضاله ولم يكن وك... لما الكتب يعني فيها دمج بين العقيدة والفقه كان كان هذا أفضل وأحسن نعم لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا بسهولة يعني فيه. إذن قد يذكر المصنف فقط النص لأن الحكم واضح من النص لا يحتاج إلى اعمال الذهن في استخراج الحكم الشرعي الذي ل... وبعد الاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية من ذلة التفصيلية نعم لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين إذن المصنف هنا جعل هذا الكتاب للمتوسطين ولا للمتقدمين ولا للمبتدئين آه وهنا كأنه يشير أننا نحتاج إلى حفظ هذا الكتاب حتى يسهل حفظ على المبتدئين وأنبئ إلى مسألة مهمة جدا وهي أن بعض الإخوة ربما ينشغل بالحفظ عن الفهم فترى يحفظ المتون التي لا يدرسها ثم لما ينشغل في أمور دنيوية أو في السفر أو يأتي له عارض من مرض ونحوه إذا به ينسى ذلك ولما سؤل الشخص الفوزان ماذا يحفظ الإنسان فقال يحفظ ما ما يفهم ويدرس وهذا هو الأفضل أيها الإخوة إنسان يحفظ ويفهم عندك ما تدرس مثلا الحائية احفظ الحائية أصول السن احفظ السن ملاد الساركين احفظ ملاد الساركين والإنسان يتدرج ولا يشغل نفسه ولا يشغل الذاكرة وإنما ما يدرسه يحفظه إذا أفقت لذلك وانتهيت من هذا توسع في المتوسطات ثم الألفيات ألفية الصيوط في المصطرح وألفية ابن مالك في اللغة أما أنت الآن تبدأ في ألفية ابن مالك أو ألفية الصيوتي في المصطلة وأنت لم تحفظ البيقونية لم تحفظ كتاب بن حجر نقبة الفكر كيف هذا لا تقفز لا تقفز على السلة فتقع تكسر رقبتك واحدة درجة درجة درجة درجة درجة درجة وربما يصادف ذلك قلبا فيه نوع من شرور النفس فيظن أنه خلاص انتهى من المختصرات والمتوسطات وبدأ في الألفيات حتى إذا حضر الدرس يحضر مجاملة لا لا إن الرجل يتكلم بالكلمة لعله أقول سفيان لعله أقول سفيان ابن عين أو الثوري لا أذكر إن الرجل يتكلم بالكلمة أكون سمعتها قبل أن يولد فأصغي إليها كأني لم أسمعها إلا يومئذ أو قبل يومئذ إياك أن تجلس في مجلس علم تقول أنا أجلس يعني أجلس هكذا لبركة العلم ولا أستفيد شيئا لا تستفيد شيئا أبدا لأن نفسك شرزيرة وعندك كبر وعجو بالنفس مجلس العلم لا يخلو من فائدة حتى ولو فائدة لغوية فقهية عقدية اياك يا أخي أنت بتر بنفسك وإذا قالت لك نفسك هذا قل يا نفس تأدبي أنت نفس خبيثة قد أصبحت خبيثة شرزيرة وقل أعوذ بالله من شر نفسي دائما ندعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر, وشر الشيطان وشركه يعني شباكه وضبط بعضهم وشركه والأفضل وشاركه أن يدخل في الشرك عموم وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قد تجر إنسان إلى هذا تقول له لا تحضر دروس لعلماء واحفظ المتون تكفيك أن تتجره إلى الشر تجره إلى الشر لا إنه الذي رأيناه في مجالس علماء هو هذا الذي عندنا فقط هذه هي البضاعة وهي ليس ببضاعة مزجا هي بضاعة عظيمة أخذت الأئمة والعلماء أخذت النباس والثيمين والفوزان وناس ملأوا الدنيا خيرا وعلما فأرجو التنبه والتيقض لذلك ولا ينشغل الإنسان عند القرآن اهتم بالقرآن أنا يعني الحقيقة وأنا اختار بعض الوقت في حلقات القرآن حزنت بعض الإخوة ربما لا يحسن قراءة جزء عما ويهتم بالقيل والقال وفلان وفلان وفلان وأنت ما زلتها في أوائل سور القرآن ربما لا يحفظ إلا إلى سورة الفيل يعني شيء يسير جدا من القرآن اهتم اهتموا يا إخوة اهتموا عندنا الحمد للعشر حلق حلقات للرجال والنساء نعمة عظيمة أيها الله نعمة إن لم نشكر الله عليها ستزول من عندنا وتذهب إلى الشاكرين غيرنا غيرنا سألني هذا يبتهج قلبه ويسعد بحلقات حلقات القرآن وحلقات العلم ونتمنى ونرجو الله أن يحيينا حتى نرى ذلك حلقة في العقيدة لأحد يا الإخوة وحلقة في المصطلح وحلقة هنا في كما فعلنا الحلقات الآن في الدولة الثالث نرجو أن يحيينا أن يحيينا الله حتى تقرر قلوبنا وعينا بذلك هذا يدرس في العقيل ويدرس في الفقه منكم أنتم وهذا يدرس في المصطلح عربيكم وعجميكم كله سام يغفى النفس عن جهله الجهل عن نفسه ويعمل بالعلم ويعلمه الناس ويصبح الأذى في سبيله سأل الله نوفقنا وإياكم لذلك نعم لأن العلم معرفة الحق بدليله إذن هذا هو العلم النافع معرفة الحق بدليله نعم والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأذلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح نعم المصلف هنا هو الذي وضع الكتاب وهذه طريقة, طريقة في التأليف فالتأليف عند العلماء على ضربين الأول أن يرى العالم حاجة الناس إلى أمر ما فيكتب ويصنب فيه وإما وأنه كما فعل الشيخ السعدي هنا وإما وأنه يطلب منه الناس سواء كانوا حكاما أو محكومين أمرا ما فيكتب فيه من ذلك مثل كتاب الأصول الشيخ بن مكيمين طلب منه ولاة الأمور في المملكة أن يكتب لهم كتابا في الأصول ليدرس على المعهد العلمي فألف لهم كتاب الأصول من علم الأصول كمتن أبي شجاع متن والتقريب طريه منه أن يكتب كتابه في الفقه فكتب أبو شجاع متن في أسماه متن الغاية والتقريب واشتهر بين الناس في فقه الشبعية بمتن أبي شجاع فإما أن العالم يرى حياة الناس إلى شيء ما فيؤلف فيه وإما أن يسأله الناس وهذا اشتهر كثيرا جدا عن من عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالواسطية سؤال من أهل وسط الحمويه سؤال من اهلي حمات الشهر والمراكشيه سؤال من اهلي امراكش آه يعني في المغرب ولا المغرب ونحو ذلك نعم نعم اسئله طيب طيب نقف عند تعريفه للفقه ان تعريف المصنف للفقه ان شاء الله